وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ روضمرتين ولا سهل ولا تعلم علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا دعسنا عليكم لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أشأتم فلها فإذا جاء وعظ الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرين كثيرًا وأن الذين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 مُدَثِّرَةً لِتَتَغَوْفَظَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ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 وَلَا تَذَرُ وَازِرَهُ وَإِذْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَرِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعير مشكورا كلا نند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلوما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وَلَا تقربوا مَالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 أفأصلاكم ربكم بالبنين واتقذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم وقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عنا يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن يحيى ان إلا يسبح بحمده ولا كنا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا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 وَإِذَا ذُكِرَ تَرَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَذْكَارِهِمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّك لَتَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينذر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 وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَيْنَ بَعْضِ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الذَّبُورَ قُلْ إِنَّ الَّذِي نَزَعْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محيورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مرصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائم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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضوء في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أَمَّنْ يَمْنَعُكُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْأَرْضِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم حَاصِبًا فَتُصْبِحُوا صُخْرًا ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۗ أَمَّنْ مِنكُمْ يَعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير من من خلقنا يَوْمَ يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون وَلَا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة ماهو قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفاجر إن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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 حَنَّتْ رَبِّي إِلَّا نَمْسَكْتُكُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى عالِمَ تَمَأَ انْزَلَهَا هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِذِكْرٍ لِّيفِرُوا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا